فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول هي أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما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 إِنَّ إِنَّا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِغَيْرِ الشَّطْوِ وَبِمَا كنتم